Book 2 Pesë djetë e pesë Khëmsëtun wa khëmsun Khëmsa wa khëmsun Punoj Al'amal Al'amal Qëfarë profesjoni këni? Ma hië wazifetëk? Burri im është mjek. Wazifatë zëwji tëbib. Wazifatë zëwji tëbib. Unë punaj gjusë më dite si infirmjere. Ana është të gëllu ka mëmërrida hëtë mëntësafë nëhërë. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار سشبيتي دو ت مارين بنسيونن قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد فور تاكسات يان ت لارتا لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه. sigurimi shëndetësor është i lartë. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. çfar do të bësh? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ دوا تباهم انجينير اريد ان اصبح مهندسا اريد ان اصبح مهندسا دوا تستوديو ن انيفرسيتيت اريد ان ادرس في الجامعه اريد ان ادرس في الجامعه يام براتيكانت انا طالب متدرب انا طالب متدرب نو فاي شوم لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير با باي ن براتيك ياشت شتيتيت انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد كي اش شيفي <تصفيق> ان هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل كم كولج ت مير لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء دركave شkojm gjithmonë në mënz neذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا پو كركوي 1 vent pune ابحث عن وظيفه ابحث عن وظيفه ق بري ني فيتي يام پا بونا صار لي عام عاطل عن العمل صار لي عام عاطل عن العمل نا كتف فنت كا شوم ت پا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 t e e